يَسَبْتُونَ كَأُلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّمَرُ أُنْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَضَّ وَهُوَ يَرْثُهَا إِلَّا مِنْ يَقُلْ لَهَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَتَ ثَنَيْنِ فَلَهُ مَسْلُوْتَانِ مِنْ مَا تَرَضَّ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالَ وَنِتَالٌ من الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا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 ولا الشهر الحرام ولا وَلَا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون طبلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فضطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن